بالنسبة للاحتياط يسأل عن التقويم هل نصلي على التقويم ولا نحتاط بالنسبة لباقي الصلوات لا اشكال على الفجر فالفجر تقابلت اقوال الناس فبعض اللجان التي ذهبت ونظرت في الفجر وهم من اهل العلم قالوا ان هناك وقت واختلفوا في تحديده بعضهم خمس دقائق وبعضهم اوصل الى عشرين دقيقة تقريبا قالوا ان التقويم متقدم ولذلك لا يصلي السنة الراتبة ولا تصلي المرأة في البيت ولا غير المرأة صلاة الفجر ولا يكون صلىها قبل الوقت وبعض اللجان ذهبوا وقالوا أبدا هو على الوقت وهذا التقويم كتب قديما كتب تقريبا تقريبا سنة يمكن ألف يعني صار له الآن قريب من قريب من مئة سنة يوم كتب نعم قريب من مئة سنة و كتبه شخص في مكة من باكستان، ومش الناس عليه. فبعض اللجان يقولون أنه على الوقت، ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله لما رفعت لهذه هذه القضية وأرسل لجنة وتقابلت أقوال اللجان وكلهم من أهل العلم، كان في النهاية قرر أن يبقى الناس على التقويم ولا يثار بلبلة. نعم في الناس بما أن هؤلاء أقروا على الوقت وهؤلاء قالوا ليس على الوقت فقال بأن هؤلاء اللي قالوا على الوقت هم موافقون لما عليه العمل وحال الناس الذين يعرفونها وكذا فلا داعي لإثارة بلبلة في العامة ويحكم له بأنه الأذان لكن أقول يحتاط الناس لا يقيمون الفجر قبل فلس ساعة بعد الأذان والإنسان يحتاط أيضا في الصيام إذا سمع الأذان يتوقف ما يقول في وقت يتوقف إذا سمع الأذان في الصوم وأما الصلاة فينتظر والمرأة تنتظر نحو عشرين دقيقة بعد الأذان ثم تصلي هذا هو الأحواق والله أعلم